بسم الله الرحمن الرحيم أأيت <تصفيق> الذي يكذب بالدين أأتى الذين يكذبون بالدين فذلك دع لا يدع اليتيم فذلك ممم. الذي يدع اليتيم فذلك ممم. الذي يدع اليتيم ولا يحط على طعام المسكين ولا يحب على دار اليتيم صلين الذين هم عن صلاتهم سامون. سامون. الذين صلوا لي أنصت صلاتهم سامون. الذين يمنعون المال